أنت كما أسنيت على نفسك عنت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إدرات كنهك ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثلك وشبهك موصوفا ربنا بصفات الكمال منعوت بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأسهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وشه لأحرقت صبحات وجهه، ممتد إليه بطره جل وعلا اللهم تتابع بره وطصل خيره وكمل عطاؤه وتمت نوافله وعمت فواظله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 ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبريل ودمر إبرهة والفيل ومزغ الغزاة بطير أبابيل ألسنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لثواك ألسنتنا سبحت لك في علاك ورؤوسنا ما سجدت لثواك ألت ترانا ولا نراك فلا نعبد إلا إياك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 وبين الفينة والفينة أي يذكر بأبجديات الإسلام وأسس الإيمان وقواعد التوحيد وتوابت العقيدة والدين والملة لأن فيها حياة القلوب وسكينة النفوس وطمأنينة الأفئدة إن الإنسان الضعيف المسكين العاجز الفقير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 بسمائه على ربه وتعظيمه لمولاه إنما يتقرب إلى الله والله غني عنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولقد أقام الله الدلائل الباهرات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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني الآيات والنبر عن قوم لا يؤمنون أو ولم يفيروا في الأرض؟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 وتكلم على أنه خلق الخلق ولم يأتي خالد إلى يؤمن هذا حتى من مدعي الربوبية والألوهية والأفاثين والتجالين قال خلق السماء إن الذي قال خلق السماء واحد وهو ما زال يقول منذ أن خلق الخليقة أنه خلق السماء وأنه رفعها وأنه أقام الدنيا ولذلك خلق السماوات ومع السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مزخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أم اتخذوا آلحة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان في هذا الكون آلهة لاضطرب هذا الكون إن هذا الكون يسيره رب العباد ويصرف أمره وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها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 وتجعلك تجل الله وتعظمه وتحب الله وتثني عليه أستر من سمائك على المخلوقين والناس وسنائك على الله هو الذكر والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله عز وجل أقام الحبجة على عباده بما أراهم من الآيات والدلائل الواضحات خلق السماء وجعل القمر فيهن نورا والشمس شراجا والله أنبتكم من الأرض نباتة أقام الدلائل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 الذي ينتشر في أجواء الدنيا ينزل الغيث على أقوام ما عرفوا الله وما عبدوه وما ذكروه ولكنه العظيم جل جلاله في علاه سبحانه وتعالى إن بعض الناس لا يستطيع أن الله المعاملة التي يعاملها المخلوقين من الإجلال والاحترام والتبجيل والتقدير إن ربنا سبحانه ملك الملوك إن الذي يدخل على ملوك الدنيا يدخل عليهم مطاطئ الرأس ذليلة غاجية وجلة وقد يقف بين يدي, بين يدي الله وليست من هذه الصفات عنده شيء إن هذا ضعف الإيمان وإن من ضعف الإيمان الذي نعايشه أن الناس لا يقتنعون إلا بالمحسوسات بعض الناس لا يؤمن بالله إلا إذا مسخت فتاة في سلطنة عمان إلى قرض أو إلى غنماية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 بالمعادس والضرب بالقينات مع وجود خمر وشرب وقد باتوا وقد مسخوا إلى قردة وكنازر وهذا ممكن في يوم من الأيام يعني باختصار الناس بمسخوا ربنا في آخر الزمان بمسخوا في حفلة باختصار شديد أش أكيد أنت أبعد من الحفلات ما تقول لساعة إحداشر ممكن جساعة عشرة بالليل ممكن المسخ جساعة عشرة بالليل أش أنت ما تقول لحد ساعة إحداشر الحفلة أبعد منا في الرسول قال لك لنا جاعدين في حفلته والفنان بكرة فتته كلهم بيجبوا قروض إنت ذاتك هم مجال زي بجري ما هذا الضروري حتى لكن لا تستذكر سبب المسخ موجود المعاذب والضرب بالقينات المغنيات يجيبوا غنايات غنوا هم بسوقين وناس يشتتوا قروش القروش يفتلللتك قال لدى رب العالمين النعمة يخذها فجرات الغناية عشان غنسته والعشان عملت حاجة وناصر الصغلا في في في في جبينه وجبهة ده البديب المثخ ولكن حتى هذه القصة لم تتأكد ولكن هذا يمكن أن يقع ويمكن أن يكون لكن سلح فنان شعرت أنهم يريدون شيء يعززون به إيمانه يريدون شيئا ماديا يعززون به إيمانا غيبيا وهذا من بعض الناس كل الحمد لله وسلام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 ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أقام الله عز وجل الدلائل الواضحات البينات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 ومن فيهن وإن بالشيء إلا يسبح بحفظه ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والطير صافات كل قد علم صلاته وتتبيحه والنجم والشجر يسجدان هذه الصبيعة بسماواتها الضخمة وكائناتها الكبيرة التي خلقها الله عز وجل بالرغم من أن أقامها دليلا على وحدانيته وآية على عظمته فإنها خاضعة ساجدة لله عز وجل مسبعة منزهة لله سبحانه وتعالى والله يقول أم اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الأمر كله بيد الله جل جلاله إن, إن الله إن المولى سبحانه من تأمل كتابه وقرأ كلامه أقر بوحدانيته وعرف عظمة الله سبحانه الذي تطفى بصفات الكمال والذي عنده كل شيء ولكن الخلق تطرد قلوبهم أحيانا ويتزعزع إيمانهم ويتضعضع يقينهم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 كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عارم إلا من كثوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنما هي أعمالكم وأصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لم يج ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحديث الطويل في صحيح مسلم إنه الحديث يبين عظمة الله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 العز في كنف العزيز أما من ابتغى البشر والتفت إلى العباد والتمس منهم الرزق فابتغوا عند الله الرزق الأمر كل بيد الله لن يجد إلا الزل إن الله عز وجل هو الذي يملك هذا الكون في غفلة من الإيمان وفي هيمنة للمادة ظن بعض الناس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 الله قال الناس اللي يعرفوني وعارفينه الله وعارفين أي حاجة عنده ويسعد لا إله إلا الله وأن رسوله الذي أرسله رسول الله ويلو الله يجيب لهم الناس اللي يعرفون ذاته يصلّط عليهم يقدمون وينجمون ذاته يورون ذاته الله واحد قال إذا عصاني من يعرفني صلّت عليهم اللي لا يعرفني وهذا حصل الآن عصى الذين يعرفون الله عطوه فصلّى الله عليهم أقواما لا يرحمونهم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 والأمر كله بيده ينبغي أن توقن عبد الله ولله الأمر من قبل ومن بعده وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر من قبل ومن بعده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما عندكم ينفد وما عند الله باء ينبغي أن يوقن المؤمن وأن يعيش بهذا الإيمان مترفعا متساميا قويا معتدا معتدا بدينه واتقا من وعد ربه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 بما في يد الله أوثق مما في يدي في حاجة قال لك عند الله تجاه بعدين وفي حاجة في إيدك قال عند الله ذيك تكون واسق في أكثر تقول له ما ننقص ماله من صدقة كان طلعت العشرة آلافة ديتا الله برجع لي يطلع العشرة ثلاثة عائلية يقول بديني لها لكن كان راحت من أنا أفعله بديني لها وقعد عائلها كريم كل مرة يعاين يدخن في إجابه ثاني يطلعه برجع عليه ما عندي ثقة الله برجع لك وزيادة و لو ودناهما إيمان تقوم متأكد الصدق اللي سبيجاي جبل ما سجد تقوم متأكدة إن الله برجع لك وعي وضامين أكثر من أي جروش عنزول عن بشر أنت يا أخي في ناس بيقولوا تقول لا الصدق والله بيدك هم عنده غيره يقول لك الصورة في اليد يعيل الجروش كده يقول له الصورة في اليد ولا ألف طائر ولا ألف شنو معه ألف طائر وين داعر رب العالمين والله العظيم فيه في ضعف في الإيمان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 وجاءوا يلتفون حولهم في الطواف وبعضهم ما كان يريد أن يطوف ولما سمع أن سالم في الطواف الرغب أن يطوف لعله يُذفر بإجابة بإجابة سؤال وكان في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير الذي يحكم العالم الإسلامي كله يحكم إفريقيا والإجاز ومصر والعراق والشام و... وإلى حدود الهند يحكم كل هذه تحت دولة وسلطاني. لما رأى حي... ال الجموع تتقاطر على شق، قال ايوجد امير غيري وزادوا في مال الثاني سيري ولا شنو؟ فرئيس ثاني ولا شنو؟ طبعا الرؤى سجنهم. شوف تعمل اي حاجة بيسألك. طبعا في الدين اي حاجة بيسألك. بس ما تقول داير اشيله حدك راح. بس أبعد من الكوسي. ثاني أي حاجة معجزة مشكلة. الحكام ده اي حاجة. تقول طبعا تتكلم تقول اي حاجة بيسألت ما فيه لكن تقول الحكومة فاشلة الله قال بيقولك بس ما تقول الحكومة فاشلة لكن ممكن تقول اي حاجتان فاشلة اي حاجة ممكن تقول فاشلة يا اخي حاجة عجيبة خلاص قام قال في غير سالم ولا شو قال له لا ده سالم ابن عبد الله ابن عمر يعرفوا قام بقي زح زح في الطواق كل مرة يمشي شوية لحد ما لاقاه لما اتب بالقرب منه قال يا سالم نود أن نكرم العلماء أنا ك حاجة دايلي حاجة قال سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان يا خناطي في البيت الحرام والكعبة قدامي أقول لي يا بشر الزين والله لك الإيمان عجيب الخليفة أسقط في أيديه استحي استعياش لين زال حرجه زال حرجه وخليفة الإيمان ده ما عنده أثر عظيم قام الخليفة أخذ في نفسه وطلع برا وخذت حرف قال لهم السائل ده ما يمره اتجيبوه لي بعد ما انتهى ودور الخليفة برا قال لها هاني عنا الآن برا للكعبة يلا عندك حاجة نصدق لك؟ قال من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة الخليفة قال والله الاخرى ما عندنا نفا شغل الاخرى دي كما حقتنا حدوا هنا كافوري والسوق المحلي لكن بقدر في الجنة يدي حاجة الجنة كمان خطة إسكانية ولا شنو؟ الجنة ما عمل حد هنا بس في الدنيا يديك في الخطة إسكانية في صالحة ولا في أي محل الي في أي محل ما في عنده مشكلة لا في هنا اللي بيدخل كمان قال مالي لي وللآخرة من أمر الدنيا قال الدنيا ما سألتها رب الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ يا أخي الله عنده الدنيا ما قعد يقول الديني انت حتى عندك؟ هناك عنده بخليه وبمش في زول عنده بيخلي الدنيا ويمش كان حقته مالي كبت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 كفرح أحدكم إذا ظلت دابة في فلات حتى إذا أيقن بالهلاك وجدها بعد ذلك من الذي وقف بباب الله فطرده لماذا يجد الناس الذل والوقوط بين يدي البشر من أجل أن يذلوهم وأن يكهروهم لماذا لا تلجأ إلى الله وتستعين بالله وتستعطم بالله وتكتفي بالله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هذا؟ ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا يصرفون أنا تصرفون لماذا تنصيفون منه إلى غيره؟ وتلجؤون إلى البشر وتريدون وتريد الواحد منكم ويأبى أن يكون عبدا للعبيد ودليلا بين يدي الأذل الأمر كله بيد الله نحن نحتاج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى انتفاضة إيمانية إلى النمو الإيماني يتوقف عند كثير من الناس نحتاج إلى رعاية هذا الإدمان بهذه الخطب وبأمثالها مما يقوّل صلة والثقة واليقين ويجعلك تحس أنك تعامل رب العالمين أنك إذا سألت أجابك وأن الدنيا كلها تسأله وأنهم يجيب وأنه يجيبهم جميعا وأنه يعطيهم وأنه يقلب أمورهم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم.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 كثرة وويكة ولقمة وضراطة ولحمة ودجاج وكلهم بيأكلوا في العالم في نحظة واحدة معهم حيتان في قاع بحار وحوش ضارية في براري وسباع كاثرة في صحاري كلها يرزقها رب العباد بل حسرات الموسمية التي تظهر في الخريف بس وتنتهي وتموت كلها يسير أمرها ويصرف شأنها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 قصة عجيبة ودلالة من دلائل الإيمان عظيمة مالك بن دينار أحد العلماء الأثبات في داره يقوم الليل يتسور عليه لس يدخل على الحرام داره بالليل فيجد مالكاً مصلي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 عرف مالك أنه لص قال له ماذا تبغي قال متاع لأي حاجة ترقوها ملايات الذهب أحسن والموبايل في السرج أسهل حاجة لأنه بشير الإهد من الشريحة وبعد ذلك بشير الموبايل بأي حاجة موبايل أي حاجة حاجة ترقوها بس أسهل بس سهل قال له مالك دخلت علينا دارنا تريد متاعا من الدنيا فلم تجد هل لك في آخرة ودين انت وكيت ملجف انا ما عندي متاع ما عندي حاجة ما عندي حاجة ترقوه ما في لكن وكيت خشيت ما مرتمر وكساكل والله في ناس عندهم كرب لكن الله اكرم من العباد كلهم في زول بيحكوا عنه كريم قال ليه قاعد في بيت والباب فاتح سمع يعني كركبة قال الولد يا ولد كنت أشوف أنك في ضيف جاء ما فتح الباب قال له يا أبا يخ ما في ضيف ده حمر قال له والله ما يرجع ساكر أفرش له الشواء كبه لماله عيش خليه كل يمشي إذا كان ده بشر بيعمل كده كيف بكرم رب العالمين الذي وهب العبادة تكرم يا أخي إذا كان إنت, إنت تتخفي ربك يا أخي فين هل بيعمل كلام إذا إنت بيخافر رب العالمين اللهم إنك عفو قديم، تحب العفو. فاعثوا عنها كلم الجيد دنيا ذاير دين الراجل فكس الحرام يزول عاجل قال والله الموضوع ده وكي تزافوا الليل بعد فات. ما بلقى ليه الثاني بيت أتصفر فيه كده لنرى زودنا عنده شو قام جلس تتكلم معه الله قال ورسول قال ما قلس في الحرام لكن وراه عظم الله الله عظيم وبيطلع على العباد ويراقبهم ولا تخفى عليه خافية وكل شيء بيده وراه عظمة الله الحرامي بدأ يهتز قال له يا أخي الفجر قرب كده قم صلي قال الحرامي قم صلي الحرامي لما نقام يصلي واتجه إلى القبلة جلس مالك خلف النص الحرامي أقبل القبلة ومالك بن دينار ورع حرامي جعل يقول يرفع يديه اللهم إنه دخل علي داري ولأني فقير لم يجد عندي شيء أدخلته ببابك يا غني فلا ترجعه بغير شيء قال لي يا الله أنا ما عندي دخلت عليه ما ترجعه ساكن الله بيدوه شنو شقة ها ولا حواشة ولا دكان ناطية الله بيدوه شنو والعربية عربي لا ينصر ولا بقولوا شنو الله بيدوه شنو بدو اللهم إني فقير لم يجد عندي شيء أدخلته ببابك باب. يا غني فلا تخرجه بغير شيء الحرام طلع تايب مرة واحدة قال لي قال مرق بعض ما صنع رقعتين قال لي مالك قال لي الأزام ما أزمت قال في مش الحرام اقتنع الله هداوه قال لي تجي في لحظة مش الجامع سوا ومالك بن دينار هو ال.. ال.. الناس دي كلها مستغربين الحرامي ده مشهور اكبر حرامي لما نجوخها اشفين سواء الناس يعني ثلاثة خوضاتوا اللي يخليوني شنو اشنوه ياخذوا الوقت الله جابوا الجامعة فاقتروا مالكو يعني في زول الله كان يعني لهديه الناس يقعبوا بشهوه بعدين الناس منتظرين صلدة انتهى انتهى التين الشمار كاتلوا أتجابت الزول ده مع الامام شنو بس أول ما انتهت الصلاة قالوا يا مالك أتعرف هذا هل أعرفوه قالوا ما الذي أتى به قال جاء يسرقنا فترقناه جاء يسرقنا فترقناه لكن سرق من النوع المحمود إيمان عجيب لأنه لجأ إلى الله يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المستفى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالاستقال إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي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 اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا اللهم اغننا بفضلك اللهم اغننا بجودك وكرمك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك وبك عن غيرك يا رب العالمين اللهم اللهم إنا نفألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا عنك اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين